لأ لأ لأ القرآن أعوذ بسم ا الشيطان الرجيم ل ل ه من ب الله الرحمن الرحيم ط ا س ي م ميم تلك آ ي ا ت الكتاب المبين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 اليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آ ل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إ ن فرعون وهامان وجنوده ما كانوا خاطئين وقالت ا م ر أ ة فرعون ق ر ة عين لي ولك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 قال يا موسى إ ن ا ل م ل أ ي أ ت م ر و ن بك ل ي ق ت ن و ك فاخرج إ ن ي لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجهت ا ل ق ا ئ ل ي قال عسى, ربي قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل ولما ورد ما م د ي ن وجد عليه أ م ة من الناس يسقون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 فقال رب إ ن ي لما أ ن ز ل ت إ ل ي من خير فقير فجاءته إ ح د ا ه م ا تمشي على استحياء, على استحياء قالت إ ن أ ب ي يدعوك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 قال إ ن ي أ ر ي د أ ن أ ن ك ح ك إ ح د ى بنتي هاتين على أ ن ت أ ج ر ن ي ثماني حجج ف إ ن أ ت م م ت عشرا فمن عندك وما أ ر ي د أ ن أ ش ق عليك ستجدني إ ن شاء الله من الصالحين